فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل إ ن ف ا ق و م ن ز ل ة ا ل إ ن ف ا ق هي من أ ع ل ى الدرج من المدارج التي تؤدي إ ل ى ا ل ص ب خ التام في مقام الايمان وهي الباب ا ل أ و س ع ل م ن ز ل ة ا ل ص ب ي ق ي ه التي كان عليها ا ل ص ب ي ق و ن الذين هم على ما يلي ا ل أ ن ب ي ا ء من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الصلاحي وقد كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه على هذه ا ل م ن ز ل ة ا ل ر ف ي ع ة ل م ا شهد ا الله له ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد كان ا ل إ ن ف ا ق فعلا من أ ه م سمات صديقيته رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ولذلك الباب ا ل أ ك ث ر اختصارا في السر ي إ ل ى الله جل وعلا و ا ل أ ض م ن باذن الله ف الوصول باب ا ل إ ن ف ا ق وقد سماه الله جل و ع ل ى في ا ل ق ر آ ن الكريم الانفاق وكذلك سماه رسول الله عليه الصلاه والسلام وامرنا بالانفاق والانفاق بهذا المعنى من حيث هو منزله ايمانيه اشمل بكثير من كل انواع الصدقات سواء في ذلك الصدقه المقروضه والزكاه الصدقه التطوعيه التي هي ما دونها وكذلك الصدقات ا ل و ا ج ب ة مما يتعين على الفرض أ و على الجماعه ب ا ل ض ر و ر ة كسائر الواجبات ا ل ك ف ا ئ ي ة في الصدقات العامه ك إ ط ع ا م المساكين و ا ل أ ي ت ا م والفقراء الذين إ ط ع ا م ه م واجب كلي كفائي على ا ل ا م ة جميعا ويدخل في ذلك إ ط ع ا م ا ل أ ه ل و ا ل إ ن ف ا ق على الوالدين وما يتعلق ب ا ل إ ن س ا ن المؤمن في مجال النفقات ا ل ش ر ع ي ة كل ذلك داخل في معنى ا ل إ ن ف ا ق فهي ك ل م ة و ا س ع ة ش ا م ل ة ج ا م ع ة لكل معاني إ ن ف ا ق المال واجبا كان أ و غير واجبا من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ي ز ك ا ة كان أ و غير ز ك ا ة كيف م ك ن ولذلك ما ينبغي أ ن يخسر ا ل أ م ر ب ا ل إ ن ف ا ق في كتاب الله جل وعلا على ما برز عليه بعض المسلم ي ن من أ ن ه ا ل ز ك ا ة لا الافاق أ و س ع من ذلك و أ ع ظ م عند الله جل و علا م ن ز ل ة و د ر ج ة أ ع ظ م من ذلك ف إ ي ن م ا قال الله جل و علا على سبيل المثال وهذا كثير في كتاب الله جل و علا يا ايها الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه ة وَالْكَافِرُونَ م الظَّالِمُونَ ما ينظر حل مثل مج حل ينظر الآية هذه على ص د ق ه الزكاه أ و غيرها بل أ ن ف ق ه على ا ل إ ط ل ا ق أنفقه ل انفق أي ل ذ آمنوا ن أ انفاق ر ز ق ا ه ن غير محدود بمكان ولا زمان ولا ح ا ج ة وهو الذي يوصل ا ل إ ن س ا ن بولس فعلا وبشكل مختصر بشكل مختطر عجيب إ ل ى معالي المدارس الاناء وما حديث ذهب أ ه ل الجسور ب ا ل أ ج و ر عنا ب ب ا د حينما جاء اهل ا ل ص ف ة وهم فقراء ا ل ص ح ا ب ة ممن هاجروا م ن ا ل ك ت ا الى ا ل م د ي ن ة ولم تكن ل ه صناعات ولا حرف في أ ذ ه ا ن ه م من التجارات مما يكتسبون به وبقوا ب ا ل س ج د رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء عاله على ا ل أ م ص ا ر وغيرهم ينفقون عليهم ي ج ع ل و ا يجتهدون في العباده القرآن وقيام ف ل ل ا ا و ر آ ن و الليل والاذكار وغير ذلك ل م ا هو معلوم مما يوصل إ ل ى الله جل وعلا ويستدر رحمته ورضاه لكن حينما قراوا كتاب الله وسمعوا من رسول الله ما اعصى الله للمنسقين في الدرجه العلى تدعوا وشكوا ذلك الى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور اهل ا ل د س و ر الاغنياء ي من الزفاف يعني م غ ط ي ن ر ي ش يعني معمر الريش يعني الزفاف ي ا ل ر ي ع ن ي مغطين ي ع ن ي م غ ي ا ل ي ش ن م ل ي ش كما يعبر الفقهاء وكما في الحديث أ ي ض ا عنهم الفقر يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله ل غير ذلك من الاذكار التي علمها إ ي ا ه م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فذهب أ ه ل ا ل ص ف ة أ ي هؤلاء الفقراء ا ل ص ح ا ب ة يذكرون الله بالتحليل الى غير ذلك مما علمه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبلغ ذلك أ ه ل الدثر المخبر ب ا ل ن ر ك ي ن أ ذ ك ر ت ذ ك ر ولكل ذكر كذا وكذا من ا ل حسنه فجعلوا يقولون ذلك ايضا أي أن يذكرون فمما وجد اهل الصفه ذلك اي الفقراء وجدوا ان الاغنياء ايضا صاروا يذكرون الله بهذا الذكر الذي ظنوا انه خاص ل ه م قالوا يا رسول الله انهم صاروا يقولون ما ن ق م ل فطبقونا يعني دينا في ا ل ق ن ى ويطبقونا ماذا قال لهم عليه الصلاه والسلام قال ذلك فضل الله يوفيه من يشاء وفي هذا حكمه بالغه يعني يعني م ولكن معه ا ي ب ت ل ك بالشح والبخل فبدل ان يقودك مالك إ ل ى الجنه ة يقودك إ ل ى الجنه ة لا تملك المال يوجد مستير مستير تملك المال تخرجه. هذا قوله الله يوتيه نفسه ذلك ذلك رحكا إنما هو القدرة الإيمانية الحالية التي أوتيها الغريب معنى من أنه هو فضل تلك أي في أ ن يقول بالمال هكذا وهكذا و أ ن يسلطه كما في الحديث على هلكته أ ي الذين ياكلونه من الحاجات ا ل م ص ا ر ح العامه و الخيرات و أ ع م ا ل البر و ا ل إ ح س ا ب ي س ل ط و ا على ه ل ك ث ه هذا ا ل م ر ت ب ة ا ل ا ي م ا ن ي ة ا ل ع ا ل ي ة هي وإنما في الظلم و إ ن م ا المال و ا ل س ل ة ذلك ف إ ذ ا ليس من سهل أن تكون ن م ف ان ليس م سهل أن تكون م ن ف ق ا ب ا ل م ق ا ر ن ة مع خ ا ص ي ة الانفاق و خ ا ص ي ة جمع المال ينسى سريعا تجمع المال لديك مقارنه ب ي ن ك و ن م ر ف ك أ و تجمع المال لما ل أ ن جمع المال صحيح هو من حيث ا س ت ق د ي ر ا ل إ ل ه ي هو ر ز ل رزق ولكن الله عز وجل رتبه على أ س ب ا ب يعني كي لربكم ي و عنده خ ب ر ة و عنده ص ن ا ع ة سلبيه انه متاجر أ و فلاح أ و مضارب الى اخره عنده خ ب ر ة ف عبد الرحمن ا م ي <تصفيق> ع و ث رضي الله عنه ما هذا بدا يعطيهم الامثال م قالوا بارك الله لكم ف مالكم أ ر و ن ي ف و ق ت و بريغي ثقبه حرب عنده م خ و ق ف ت ا ذ راى في السوق ف أ ط م ع لهم اغلاء ا ل م د ي ن ة بعد ذلك ف إ ذ ا يعني جمع المال عنده أ د و ا ت عنده قوانين كموه ل فاذا نعجو نبديا من أتقاناها أسباب ه ه ب مسببات تؤدي إلى قدر الله جل وعلا في د ر ا س ت وحكمته ترتيب المسببه على الاسباب استغنى ا ل إ ن س ا ن جامع المال ف إ ذ ا جمع المال الاستغناء والحبوء فيما ح ر ف بينما ا ل إ ن ف ا ق ا ه ي ب ه من الله ولي ولي ما يمكنك بين ع ش ي ة و ض و ح ه ا مريت و ل منفقت و ل ل ما استطعت إ ل ا إ ذ ا من الله عليك بفضله بهذه ا ل م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ل أ ن ا ل إ ن ف ا ق م ر ت ب ة ايمانيه ل إ و م ن ز ل ة إ ن م ا ينالها العبد و بفضل الله وبرحمته وبمنه جل وعلا وبمنه يمنون عليك أ ن س ل م و ا يمنون ع ل ي ك أن س لا م و قل تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم أ ن هداك للايمان هو جل وعلا د الذي يرقيه بمراتبه وفي الحديث لا يدخله لجنه احد بعمله قيل ولا انت يا رسول الله ص ن ى الله عليه وسلم ولا انا الا ان يتامدني الله برحمتك ل أ ن ه بيشد الخير فالكاهل دايره ربي كرمك وجعل قلبك ي ل ي ل لهذا الخير وانا وانا ت وانت عزنا وأنت حواء واحد مرات القراصه قالت محقر ا ل ق ل كله واحد ا ل خ ف ر ا ت القاصه يعني جاف لا ق ب ل ت لك على فعل الخير إ ص ل ا ق ا وانته وانت و إ ن ا ل ذ ي تغير فيك ا ل إ ق ب ا ل و ا ل إ د ب ا ر والصعود والنزول والقبض والمدق في حال قلبك ا ل إ ي م ا ن ي ولذلك إ ذ ا ر أ ي ت الغني ينفق في سبيل الله ف إ ن الله جل ع ل ا اختاره لهذه ا ل م ه م ة ولهذه ا ل م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ه ب ي فضله سبحانه وتعالى ونعمته وكرمه و ا ل أ غ ن ي ا ء كثير والمنفقون قليل, قليل قليل قليل ولذلك كانت شعب الانفاق م ن ز ل ة ل إ منزله منيحه في ا ح س ي ا ح ه ليس هكذا عاده ان ع ر ض ه النبي ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصدقه ل أ ن ه ا برهان الصدقه برهان يعني دليل قاطع على ما في القلب من صديق م تصديق ا ل إ ي م ا ن العام وسميت الصدقه صدقه ويضربون من ضروب الانفاق رسم ص د ة ل أ ن ه ا مشكله من تصديق و ل أ ن ه ا م ر ت ب ة البيئة الصديقيه ا لانك حينما تقدم ما عندك لله على ع ق ي د ة أ ن هذا الذي اخرته ص د ق ة أ و ز ك ا ة أ و ه ب ة أ و إ م ت ا ع ا الى غير ذلك م ل معاني ا ل إ ن ف ا ق ف أ ن ت تعتقد ان ذلك العمل ت رسب لك عليه اجر ليس في الدنيا بل في ا ل آ خ ر ة تعطي ر حاجه ماديه محسوسه م ح س و ب ة وتمشي الدناء لا داعي للغيب تعطي المادي المحسوس تنفق الصفراء ع والبيضاء كما عبروا قديما وعدا من الله جل وعلا أ ن يرسل لك ا ل ج ن ة إ ذ ا ما كان ت ا ل إ ن س ا ن من أ ه ل اليقين فلن يذهب بعيدا في هذا الشوط وفي هذا الطريق قمت حول ه اليقين في عثارات عثارات عثارات إلا, إلا ن الصديقون وهم و الأهل ا ل ص د في ي ق يعني ولذلك ا ح درجة منصوها ل ولا الصالحون ولا من بين هؤلاء وأولئك من أهل الصلاة فلح ش ه وهم د ا وبراتبين ء من بين من ي يشدون ن عن مباسرة ا ن عن الأنبياء ب ي ا مباسرة ل ل و ذ كان أ ب و بكر الصديق رضي ع ن يكن في الله ا ي عنه ي ر عُرث بإكسرة وإكسرة عُرث به أبو بكرين ولا وقيام وإنما أبو صلاة لا الذي صيام به هذا الذي وقر في قلبه من اليقين المطلق الزازم ك أ ن م ا ر أ ى الاخره راي العلم فبقي لما في قلبه من حقائق ا ل إ ي م ا ن من ن ز ي د وصل حد الامتلاء الى نبي رضي الله ع ن و ا ر ه ف إ ذ ا بلغ الخبر من رسول الله قال سمعنا و أ ط ع ن ا ما سبت عنه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه انه ت ر د في ا م ر ينقط من أ م و ر رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا إ ذ ا ارتكب خلاف ا ل أ و ل ى فليوجهه الله ب ق ر آ ن م ن ز ل من السمع في ش ي ء فهذه م ر ت ب ة ا ل و ل ا ي ة الخبراء يعني أ ع ظ م مكين بالولايه ة ا ل ي ولذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال لجهيز غزواته جاء كل بالمال الذي علق د به من زينته الايمانيه فمن جاء بفرث ماله ومن جاء بنصف ماله ومن جاء بربوعه ومن جاء ومن جاء فجاء ابو ذكر بكل ماله لذلك كل شخص س ي د ا رسول الله صلى الله عليه م قال لهم ماذا فرسل اهلك قال لهم ترسلهم الله ورسوله من يحتوكون يعني اشبه ما يكون ب الخيال لولا انه مر في ا ل أ ر ض وكان جزءا من تاريخ ا ل إ ن س ا ن في هذه الدين فارسلهم الله ورسوله ل أ ن ه عرض ل أ ن ه احزم اليد كل شيء عنده إ ن م ا هو عاريه ماذا تملك يا ابن آ د م من أ م ر ي ك ا ن م ا المالك الله هو ا ل م ا ل ك يملك الدنيا ويملك الدين جل وعلا يا ايها الذين امنوا أ أم ن ف ق و ا مما ر ز ن ا أ ن ف ق و ا ومن العزائم ي التي فعلا تتعامل م ك ل م ة الانفاق انها تعمل ا ل ص د ق ة ا ل ص د ق ة جزء من الانفاق النون والفاء والقاء ن فاقه ا ل ع ر ب ي ة هذا الجذر اللغوي الذي اشتك منه وتخرج منه كلمه ة الإنفاة كنت ت ع ي الانفاق مبكاتها كملتها عندما ساجر يقولون ا ل ك ن يجب ان تتمكن من اللعبه ويقوم بمشيئه الصخر التي تتمكن ت ب الطيران وتلك س ل ع ة ن ا ف ق ة الضبط د ا ئ ر ة فاذا حينما تنزق معناها كسخ و ي ك ل شيء يعني فعلا و ا ق ف ضمنه ليس معناه يعني ان الانسان خ ص و ص ي في الضمعه لان ا ل خ و ل ك ن ع ن د ه ا ليس ق د ر ة من ر هذا د يعني المفصول ل لان ل ي شاف ا ا ة ع ل ص ت من الضرر ولكن ا الى ي ن ف د ه ا ل خ ل ف ف ن ق ه ك ل ه هذا هذا منفق منفق و لمن ذ ل ل ك ا ابو يرد ل ن ا ز ل ة و ن ه هذا ت رسول الله كل ما ي ؤ س به من المال يعني لن يسد الخلا ج د ن ا ن كل حصن وان لم نحن ن ي نبيا ما كل فخ ش إ ل ا على ت د ر ي طاقته ووالله فردنا قال ا ل ف ق و ا مما من جد ل صعب ي اي من بعض ي ما ر ض ق ن ا ك م ولكن تكون عندك هذه الخضره الرياحيه العاليه جل انفاق بما أ ن ك تنسق هذه خرجه دوليه ت ت خ ل ي ا فما ت خ ل م ه ا ل ا ن ه ي ع ن ي س ا ن تتعطب راسيا لكم وما تحقق بكل ل ي لا شيء لله وانما اترك ما اترك بهذه النيه وهي أ ن الله اذن لك في أ ن تبقيه بين يديه تنفق ما تنفق لله مستجيبا للقرض الذي يقرضك الله إ ي اياه ه و ت ب ق م تبقي ملشي ملشي تقول وتبقي الله ي تولينا ر ي لي هل ل إعزان هذا ا أن ر ض ب ق عندي أزين فالله ما تبقي, تبقى, هل لي تبقى, لك في تبقي ما الحاجة إن دون التي المؤمنين. ما دون ذلك في ذ ولكن ذ لك ف ي هذا في يبقى آنائبين ركعي أن وأنت أن عندك عنه نحن الرب تريد ه مستخلا نتعلم ل هو اتمق منفق, منفق. لأن الانفاق خ ر ج م ه ل ن الحق وهذه هي ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ع ا ل ي ة العاليه, العالية, العالية, العالية. التي لا مدخال منها و إ ل ي ه ا إ ل ا الجنه وبهذبه أ ل اهل ل بالأجور ك و وطبقوا ر طبق ب ذ ا أ ه الذكور طبقوا وذهبوا بالاجور بهذه المعنى الفقر واحد عقلتك مزيلة نحن تخيل شيء بأنه إذا كان الإنسان المنفق هو السهر لا يرى امامه إ ل ا ا ل آ خ ر ه ساعة. هذا م ن ش ب دينه دينه ل ي ن ه هم يعيش بقربه في ا ل ي و م ا ل آ خ ر ويرى مشارك الخيرات والبركات مما ينشئ ويعيش من المال في الدنيا ولكن و البنايات ي ن و العماره ة ي الناميه هذا منشئ ولذلك قال الحق من ق ب ل ه ع ياتي يوم و ا ن ك ر ه تنكيرا بتعظيمه لا ب ا ل ع ش ي ه ولا خ ل ة ولا شفاعه لا بيع لا بيع و ل بيع ولا بيع ولا م بيع ولا ب و ت ح ل بيع ا ل ا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ف ل ا أ ن ع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ي ل ا بيع ولا بيع ولا ب ي ا ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا بيع ولا ب ه ع ولا بيع ولا ب ي ولا بيع ل ا بيع عليه قال والكافرون هم الظالمون لان م ا قال ك ف ر و لأن المؤمن عدد اذا ل ل المسلم ه إ خسر إذا خسر حساب ا ل آ خ ر ة لأنه لم ا ل ل آ خ ر ة ف إ ذ ا لم يكن قد حضر ا ل س ه لهذا اليومين معناه إ كان ضائفا وإنما والكاثرون هم الظالمون بما انكروا العلم وانكروا هذا اليوم ولم يؤمنوا بان هنالك حفاف وعقابا احضروا ايها المؤمنون ان تصيبكم عدوى الكفر وان إ لم تكونوا ن كافرين ل م ؤ وختم َْ لهم ُْ و َ الكافرون ََُِ هم ُُ الظالمون َّ لو عندكم كربحانه هذا المقصود لان سنة, سنه ان يختم الانسان الاخره بشده المسلم بشده المؤمن بشده الاقصى لانهم يمكنون الغيث فلا ينبغي للمؤمنين ان تصيبه عدوا خسران الاخره ليس بانكار البعث لا ولكن بضعف في اعتقاده فيه وعدم ترتيب عمله كله عليه الصديقيه التي تنال ب ه ذ ع م ل صعب ولكنه سهل و ن على من سهله الله عليه ا ل ع ن د ا ل م ت ع ة ع ن د ا ل ل ذ ة في أ ن ينفق م ل ه في سبيل الله ويجد في ذلك ر ا ح ة ع ظ ي م ة جدا كما كان ي س و ه ا العباد في الصيام والصلاه والذكر يجدها هو في الانفاق في سبيل الله ولكن ل أ ن ه ا هي د ر ج ة من درجته و م ر ت ب ة من أ ع ل ى مراتبهم ا ل إ ي م ا ن غير ل ش ر ح الله صبروا له بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان من أ د ع ي ت ه التي ينبغي ن يدعو الله بها أ ن يجعله من المنفقين الذين م ن ن ف ق ي ا ل مدحهم الله في كتابه وفي سنه رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ن ا د إذن ليكون المنفق منفقا ح ق ي ق ة أ ن يكون ب إ ن ف ا ق ه عابدا لله كفى طير الله مكفوف ا نحن ولذلك غفروا من انفاقك جاهل ولا مرتبه دنيويه ولا نجاح تجاره ولا سمعه ولا ولا ولا كل ما تكلم الانفاق من ذلك حساده واحباطه وابصاله وفي صحيح ا ل ب خ ر من سمع سمع الله به يوم القيامه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 س م ع الله به يوم القيامه اذا كانت بنونيه ل أ ن ك كي ي م ك ا ل حالك تجلعلك فلان م ن س ق ف أ و ل ا أ ب ت ن س عملك ربما تتحلش ل أ ن ه ما تتحلى ركبتك فقير لكن تجلعلك ثانيا يفضحك الله على ر ؤ و س ا ل أ ش يوم ا ء ا ل ق ي ا م ة من س م ع في الدنيا ما دمنا ل ع ل ك من سماع الله به يوم القيامه من س م ع في الدنيا أ ع م ا ل ه للناس مقصد المراه ومقصد جلب منافع ا ل دنيويه لكنه لا يوجد ا س ت د ا د للتعبد بالخير ولن ينجح الانتخابات في او من هذا او من ذلك ص ف ح الله على رؤوس الحساد ز ي ا د ة على ابطال عمله واحباطه ولن, يتوب ولن يشم و ب ولن ي ر ا ئ ح ة الصديقيه في شيء صدقيه ع ي ه ع ا ل ي ة جدا تحتاج إ ل ى صدق صدق الصدق و ا ل ص د ق ي ة والحق كل جالسه من و المناوات فقد يقراون ا ل إ ن س ا ن في بعض الحالات ا ب ع ض يمكن تكون مجلوزيه و ي ش ي ط ا ن وليس خرجوا الكهف كل ذ ل ك يمكن ان يقراوا ت ح س ن ولكن ما ج ا ل س ن بيت ارزاق راض كهف راض وقعت و ك ع ل ه ام يمكن صدق حينما حدثت ح ا د ث ة الاشكال حادثه ا ل ا ش ل هي النازله لبعض المنافقين امو امنا وكان عائشة رضي الله ه ا أ من ا ل م م ؤ ي ن تاكل بنا حاشاها في هذا ر ض الامر ه منافقون ه ل لي شيء حتى الأمر ومن اختار ركبها ل منافقون وفي بعض المسلمين سبع زورنا تنسون من بين ذلكم رجل اسمه نفطح <تصفيق> ر و ي ا ل ل ه ت لهم عنه、وعرضه. يعني ل انك ل تتعامل يوجد ن ا ساسية وأن الرسلطن ح د مع يتبقى هذه ا ل ت م ن ا ل ه التي تتعامل معها بها ا ل أ م ر ل أ ن ه ا من ا ل ص تتعامل غ ا ا تتخبر معها ولكنها تتعامل ر ا ك واحد معها ف ف ق ط منها شيء ي ع ن ي إظهر اطلع واحد من ا ل د ا د الصحابي ق ا ل ما طعقل ساعتين صح ساعتين ص د ة يعني دعنا او شفنا س ا ع س ي ن صح و ل ك يجب ا يكون هناك من يكون ه ن ك يكون هناك من يكون ه ك م ي و ن ه ا ك من يكون هناك من و ن ا ك من ي ك و هناك من ي ك ن هناك من ي ك و ه ن من ي ك ن ه ن ا ل من يكون ا ك من و ا ك من يكون هناك م يكون هناك من يكون ن ا ك من يكون ه ن ا ل من يكون ه ا ك من يكون هناك من ي ا ك من يكون ه ا ك من يكون هناك من ي ك و هناك من يكون ه ن ا من يكون هناك م يكون ه ا ك من ي ك و ه ا ك ت ن ي و ن ا ك من يكون ه ن من ي ك و ه ن ي ك و ا ك ن ي ك و هناك من يكون ا ك م يكون ا ل م ه ن ا ن ي ه ا ك من يكون هناك م و ن هناك من يكون ا من يكون ا ك م و هناك ن يكون ا ن يكون ه ا ك من يكون من ي ك ا ك من ي ك و ا ك م ي و ا ك من من ا ل ف ق ر ا ء ولكن ي ج و ان يكون ز ع ل ي هناك أ نوصل ن ش ر اخر يقول تهدر لك ا ل يكون هناك ا ه ل اخر ي ق ع ل ي ه ل د ان ز ل يكون ع ن ي ر ب هناك امر اخر ي ن ز ل ا ل ق ر آ ن ف يكون هناك امر اخر ل يقول ا لك ان يكون ا هناك امر ا ل ن و ر وللقربى و ا ل م ت ا ك ي ن والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لاكون والله غفور رحيم ف ي المنكر ا ل ننزل ص د ي ي ح ك اروع ل وننزل م ا بال ف هو ذ ا أرعه قال بلى أ ح ب أ ن يغفر لي, أحب أن يغفر لي. الا تحبون ان يغفر ي الله لكم والله الغفور الرحيم ح ا ل و ا بلى احب ان يغفرني ولا يات لاولي الفضل منكم السعاده ولا يقسم ولا, ولا ينقطع وليجعل ا ذلك قطيعه واثما ان لا ينفق أ لا أنت منكم يهمك لله ه أو ع ي انه تعطيها يهمك صنع كذا أ و انحرف في كذا أ و كذا أ و كذا لا يهمك حاله و إ ن م ا يهمك أ ن ت لمن تعطيك لمن تعطي آل الناس أ م ر الله ولك تحتفظ الله و ا فهي ان ى اذن عند الله عز وجل تربوه تكبر تكبر تكبر تربوه الى ان تكون مثل الجبال الشم يوم القيامه حجر النافع فلذلك يعني ح ف ب ت كل صدقه وكل انفاق فعلا لهذا المعنى لتنس المعير يوم بمعنى كونه منزله ايمانيه لتنفخ ك برجه عاليه عاليه جدا من الصدق فالتهجره الى الله عز وجل لا تراعي ذلك احدا ولا بشرا ولا م ص ل ح ة ولا قيل و ق ع ل ف ا ن ت د يا الله يعني اجعل ه ف س ك مملوكا لك لانه مملك تخرج مالك فتعبرت ع ل ي ر ر ا ض ح يا ربي هذا المال الذي هو عز م ن ق ط ب ه الناس في الدنيا بل يعبدونه من دون الله انا اذبحه بالميادين هذا ع ب د حقيقه هذا يقال فيه نعم العبد إ ن ه قوه في مثل هذا يقال هذا يعني ل أ ن ه وحد الله ومن أ ع ظ م مراتب ا ل إ خ ل ا ص والتوحيد أ ن تكفر بالمال و تكفر بكونه إ ل ه ا يعبد من دون الله جل وعلا ما أ ه ل ك الناس في زماننا هذا خ ا ص ة إ ل ا إ ب ا د ت ه باعوا دينهم باعوا أ ع ر ا ض ه م باعوا كل شيء من مقدسات و من كل ما احترمه الناس مقابل ضراهمه معدوده ضراهمه معدوده ث ا ن ي ة م ن هذا السن ان كان يبيع عرضه لدرهم يبيع زنزيا م ب ه ي ه ذ ا وثاني ليس موحدا سهل مراتب الشرطاني كافر ب ا لله لا د ي ن ل ا من زنا سلطان أ و رجل كذلك فلذلك حينما يخلص العبد لله فعلا يعرف بان المالك انما هو الله ولهؤلاء ينادي المنادي كل ط ب ا ح من الملائكه اللهم أ ع ط ممسكا خلفا اللهم أ ع ط ممسكا خ ل ث ا في المنفق الحق منفق والذي اخرج المال من قبل خرج حبه خرج عبادته ووحد ا ل خ ب ل ه في اتجاه واحد ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له هذا الذي يخلف الله له ويخلي في الدنيا وفي وعلى ف ي الاتناس و مثل هذا اقسم رسول الله القسم المشهور عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بابي وامه فقال من بين ما قال ما مقص مال نقص مال ر من صدقه ما مقص مال من ص د ق إ ذ ا كان الصدقه صدقه حقيقيه كانت على هذا ا ل و ز ا ر من ا ل إ ن ف ا ق و ر ل الله س بهذه ح ا ن وتعالى ب ه ا ل ن ي ة ا ل م ج ر د ة التي تنفق فيها اليمين فلا ت ب ر ي اشتماله ل ما ما ي ن ق ص ا ل م ا ل ل ب ي ز ي ن يزيد في الدنيا ويربو ا ل أ ج ر يكبر ا ل أ ج ر ويربو ا ل أ ج ر عند الله جل وعلا إ ل ى أ ع ل ى المراتبين وتختطر المسافه نسبه الغبي ي ن إ ل ى الله عز وجل وطريقه ا ح س ن للصيام والقيام و ا ل أ ذ ك ا ر حينما تركب م ر ك ب ة ا ل إ ن ف ا ق ستنشب حلبك ا الله و ن من أ ه لتكون الله ل من صديقي ن لتكون من صديقين وفي ل ا بدا كما ذكرت في ذلك هذا المعنى التعبدي الداخل الباطن وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق درهم الف درهم في هذا الشيء الذي ي ح ا ج ة ش د ي د ة إ ل ي ه ويخرج ل منه ع د ا ل م ن ا ي ي ر التي يخرج ألف د منه م الاحصائيه النسبيه بحال ما ل أخبر لا ليس ألف دلم لم لديه أموله ألف دلم واحدة هذا ما كان فإذا أخرجه عند الله ما له كله. ما أخبر خرجه رسل كيف يكن هو أخرجه لأن ذلك بعد فقد القفضة لكن نيه عميقه به يعني اخرج المال وهو به إ ل ي ه خاصه تحتاجه خ ا ص ة هذا الادراك سينثر غيره عليه شيء عال جدا لانك حينما تنثر ا ل آ خ ر ع ا ل م فيه ما معنى انك آ خ ر ت ا ل آ خ ر ه ت ع ل د ن ي ا انت ك ت ر ع ي ا ل آ خ ر ه لا تنظر في الدنيا فبهذه المعاني الكبار العظام كان الانفاق م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة من على المنازل التي تفوق ب ق و ة الباب ا ل ص د ي ق ي ة التي ع ل ى الله اسمها وانما ذكرها لقلائل ا من الناس في ل القران ي ل الله ا الكريم استطاعنا ف ي نيته ا ل وان يجعل انفاق المال عباده ليس عاده ان تكون الزكاه ت ركلا من اركانه الزكاة ومن اركن من أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة ك ش ه ا د ة إن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله من ح ي ه ا ل ر ك ن ي ة و ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ح ز تجعل إ خ ر ا ج المال ب م ق ا د ر ر م ع ل و م ا ا ل ز ك ا ة ط ر ي ض ة بمنزله ر ك ن يعني م الرسل ا ا ا ل ك ب يلزي ل ا ج نوصح كامل فقد ارتكب كبيره من اسماء الكبائرين فمن اعظم الموبقات لانه تخلف عن حق عظيم من حقوق الله جل وعلا قل ليس عاده ان يجعل الله ذلك ركنا و اشترى الله بان إ خ ر ج ا ل م ا ذ ف هو ع ب ا د إ نعبد و الله به ولك ت ج د لله وك ث ر ك اصلا ويقول أو في ركوعك سبحان ربي العظيم أ و في زوجك سبحان ربي ا ل أ ع ل ى وتسجود يعني تخضع وتضع جبهتك و أ ن ف ك خاضعا حاددا بين يدي الله جل وعلا على ا ل أ ر ض كذلك حينما تنشق المال قلب ك ي س ج د و إ ن لم تسجد جبهتك ا ل ز ك ا و في غيرها قلب كيسجده ووجدانه فيخلص لله جل وعلا ضربون المصطلحات ص ل من, من معاني ا ل ص ل ا ة ح ص ل ه ن ا ل ك وهو الركوع والخضوع والاستسلام لله جل وعلا فتقول متخلاف في انت تنمسك متخلافون القائدات الاقتصاد الواحد والبشر إلا لرني يعني هنا الأرض المال مال الله والبشر فيه. هذه يا العلماء بالإسلام ربي رمي يعني فيه ما أنا هنا هذه فقهاء انسان ل علماء المال ف ا ل إ ن س ا ن قعدوا ا ق ا ع د ة ا ل مفادها المال مال الله والبشر مسخنا فيه عجيب أ م ر ا ل إ ن س ا ن سبحان الله يجمع يجمع يجمع والزمن يجري ضده لأنك أملاً لك لا عليه الزمن لك لك ديال الانتلال أما تنضي زمان يعني تسب فيه يجمع فيه هذا لانه سيرى ما تسمع فعلى أ ن ت أ ت ي ا ل ل ح ظ ة التي تباغتك فيه الموت و أ ن تجمع ولا ترفق حسابا ولن تنقل منه فضيله الى الاخره بل فضائله الماديه ت ب ق ا هنا في الدهر في الورقه ديالك بلا خدمه وحنوشك وانت تحمل حسابه و ح بين يدي الله جل وعلا ولهذا ا ل ع ز د ع ل ا حينما يوقن ب ا ل آ خ ر ه ويتقرب إ ل ى الله جل وعلا و ي س ي م إ ل ي ه ويدعوه رغبه ورهبه ا يكون المال نوعا من أ ه م أ ن و ا ع العبادات التي ي ع ب د الله جل وعلا بها في ا ل أ ر ض و غ ر ق كبير عليه سلمه المسلمين اللي فرقوا بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ولو تفريق ت ك ا ت ل اي تفريق جعود كما صنع أ ه ل ا ل ر د ة الذين ق ا ت ل و ا أ م ر في ا ل س ر د وقسم عليهم والله لا أ ق ا ت ل ن من فرق بين ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة في ا ل إ ي م ا ن يقاتل هذا وهكذا صنع ابو بكرين في حروب ا ل ر د ة لكن حال المسلمين ا ل آ ن ما ف ي هذا ا ل أ م ر هذا ي على ن ي ع العموم وإن لما و ت ك ا ث ر ي ع ن ي يصلي و ل لك ان تتعامل الله مع ح م د الله ويقول م من ا يصوي لك ان تتعامل على فساة تهنير الدين ل ى ف مع الله ذ ا فسد فرق ويقول ب ب ان د ك ولا تتعامل خ ا هذا د مع ل ى ح الله ج ة أنك ا تخضع ب ق ب ك كل ولو ت ص ولذلك قال لك ا ل ص د ق ة ا ل برهان دليل على أ ن حربك أ ض ع لله ا س ت ج ا ب لله ف إ ذ ا ركعت و ا ت ع ز كنت صادقا كنت صادقا كنت م ه ر ك و ع له الصدقه لا أ ح ر ز ه هذا الدليل ا ل ص د ق ة ا ل برهان دليل على أ ن ك فعلا لما انت دليل على أ ن ك تصلي حقا وتعبد الله صدقا وهذا الذي يقودك الى ا ل ص د ق ي ن فحينما يكون العبد دائما الانفاق يكون منسكا ومن فقهاء م ن ن الارض ع ى إ ن س ن وينفقوا على أولي ق على ب والمنفقين إ ي ا الله ء في سبيل ي ع ي و ا ل م ن و أو ن ن ا ل م ف ق كانت الانفاق عنده م دائمه لانه ن قد وقت يمكن ان تخرج كل شيء ا ل آ ن ر ك ه يمكن ا ت ه ا دمعا ت ف ان ي تخرج و ا على الصدقة فهذا نزيز. في في تتكون تتكون من الفعل ا ي صدقة تورو تكون خلصية زكاة ا من ا ولكن او ل الحقيقي لأن معنى الانفاق الحقيقي ا ا ن نزيز ف ق فيه أ معنى إما إخرج كل أو الدوام على الفعل يعني يتيم عندك أن تشكر وكفى ل ل ذ النبي الله قال انا ا صلى عليه وسلم و ك اليتيم كهاتين السبابة وقرن بين ن ل ن بها منزله ا عظمى لا ينالها الا ا ن على الصديقون اسألك الدنيا الدنيا فقالت يا ا ة رسول الله اسالك مرافقه أ ت خ ك ر قال ذكرت لو أ ن ي ي سأت ش ب ا ل د ن ي ا ف إ ن ا ل د ن ي ا ت ه ي صلى ا ل ف ق ل ت يا ر س و ل ا ل ل ه أ س أ ل ك م ر افراقها ق تتفل س و ل فكتب يعني هذا ط ل ب والوعر يقول ا ج ن ه ما شاء الله ج ن ه و ت ع و ر بكريم、معنا. وكريم و قبل ذلك و ع ع د ذلك ولكن هذا ط ل ب ح د يعني المنازل هي ا ل ص ل ا ع ا ل ي ة في ا ل ح د ي ث إ ن اهل المنازل لا يتراءون كما تراءون ا لكوكب الذريه في السماء وخلع الذراء في ا ل ج ن ة جعل الله واياكم للمراتب العليا لقد ع ولهذا ا ا أحدهم في ج ن ة جميل م يتحدثون ر ا قال ا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ف أ ع ن ي على نفسك بكثره السجود مطر كبيرا فأعني ولكن رسول الله صلى على على الله عليه وسلم قال ان رسول ا ل ل ك ب ل ى الله ع ل ى ي ك وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خ م رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ا ع د ه رسول الله صلى أ ج ر ه عليه أجره م ح وسلم قال فاذا مع ذلك خ ا ل و ا اعيني على نفسك ب إ ش س ر ه السجود المتطبق يختصر ذلك كله انا و ك ا ف ر اليتيم كهاتين جمعوا جملة واحدة من جوامع كلمه والسلام وتعلمون حديث المرأة المومي عليه يعني قلوا واحدة الصلاة في في حديث الباقية من بني التي الجنة كلب إسرائيل أو تكادوا ينقطعوا لسان وعطسها فادخلها د ل ل على الخرق على الراسجرة جلتها خ م ا ر بالبير ة تسربوا لديها د ف أ الله الجنه بذلك على ما كان منها من الفسق والجذور بالزنا ل س ب ب ص د ق ة في ك ل ب وفي كل ذي كذب م ر ق ب ه ص د ق ة حبيب فعل الخير فعل فائل أنواع الصدقات والذكوات الإنطاق من الإنطاق ليس مثله شيء من العمل الصالح م د ا ل ت و ح ي كبير جدا ولهذا أ ص ح ا ب رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما فتح الله م ك ة وقال ا ل أ ن ص ا ر لقد فتح الله ع لرسوله ى ل ر س و ل ه مكة ونصر الله دينه ودخل الناس في دين الله افواجا فقالوا ننصرف إ ل ى متاعنا و أ م و ا ل ن ا ان مش... يهتموا بالدنيا ديالنا فانزل و الله فيهم آ ي ة ه م ع ل و م ة من س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ ن ف ق و ا في سبيل الله ولا ترحوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكات واحسنوا ان الله يحب المسلمين ي سيدنا صاري أبو إيوب هزوات ي في ة أوائل هزواتها أحدوا هزواتها المجاهدين ألقا م ي ب س والله ه جن يعني عدو م ي يلقي بيدي رضي ل طبعا بالناس قالوا فنادى ا تلك عنه و ايها قال الناس إ ن ك م لا تتاولون هذه ا ل آ ي ه على هذا ا ل س ع و ي ل أ و هذا ا ل س ع و ي ل والله إ ن ي أ ع ل م و س بما نزلت لقد نزلت فينا معشر ا ل أ ن ص ا ر ح ي ن م ا ف ت ح الله لرسوله م ك ن نحن ص ر ن ي ن ن ق ن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ل نحن نحن نحن ن ح ي نحن ن ا ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن ن ا ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن ن ح ل ن ي ا نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن نحن نحن ن قال لهم أ ن ت م ا ل ي كنتم ت د ع م و ن د ع و ه الى الاسلام وجهاد سبيل الله بما كان عليه من البركات والخيرات يا ع ز ي رسول الله صلى الله ع ل ي ح ج س ل م ت ج د قبل ا ل ج ن ة الغرثيه ذ ا إ ر ق ا ء من يد ي السلوكه ة في الغرتي جيدت الإيمان الجنانة والإسلام ولكن إلى حبيل الله ولا وأمسكوا الاستلوكة ترقوا فقط、وحسينه. مجلس جميلة الله ابن تعالى ب و ج و زيد ع ل ى ذ ل ك ب ا ل اصحاب رسول ن ن ه الله ص ح ا ب ر س و ل الله عليه الصلاة وسلم من امصار ل لتجاب لله ولرسول الله لما دعاهم إ ل ى هذه الحياه والله انها لحياه لذيذه وانها لمتعه سعيده في علم ان يشفعون العبد بانه يسير في مراتب الايمان العليا وانه يرجو ان ينال مرتبه ومنزله الصديقه عند الله وما ذلك على الله جل وعلا بعزيز رب كريم سبحانه وتعالى إذا علمت صدق من عبد و ت ع ر ف ان ل هذا المكان لماذا كيف يتعرف لا ل يمكن و ا ل ان ل يخرج الرياضه خ بينما يضع ي الناس ي عبده ل ن ا يضعوه حمل تحت قدمه ويسوقوه على هذا كثير ويذبحوا بين الله عز وجل ض ح ي ة ه ل د ي ه هذا شيء عظيم جدا ت ن ف ق ا ل ظ ي ت ا و ت ن ف ق ا ل ب ا ت و ت ن ف ق ا ل م ا ل و ت ن ف ق ا ل م ن ا ق ع ي ا ش ق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق ل ينشق و ينشق و ينشق و ينشق ل ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ي ن ش و ينشق ينشق و ينشق ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ينشق و ي ا ه ف ولكن هذا هو الزرع الذي يمكن ان ينتهي هذا الدخول الى سته كيلومتر او اربعه كيلومتر في المدينه يكون لا يمكن ان مع م يرزق السياره يعد أ ل يعني من كان له خطوه ظهرين مثل ي ن ف ق أ و يعود على أ خ ر ه بهذا ا ل خ ض ا و ب ه ذ ا ا ل ض ر ي ق ر ك ب معك خ ص م من ك ي ن ستاكل ك ن فيه إلى م ن اين ز ل إلى ب ي و ت ي ن ه ذ ا ض ر ب ومن ن ا ل إ ن ف ا ق ا ك ل ومن ن اين ل س ل ا ك ل ا ن ومن ا ن ن ح ت ا ك ل د ومن اين ستاكل و م ي اين ل ستاكل ومن و ي ش ر ب و ن مما آ ت ا ك ا ل ل ه وحين أ م ي ر ن ا ب ا ل إ ط ع ا م هذا واحد هو ل معنى عظيم جدا هذا لانه فقط ل إ م تخرجوا فلوس لا ش ي ء خبر جفلوس يخرجون ا و من اطعامهم ل م ن ا ي من اطعامهم من اطعامهم ل من اطعامهم من ا ط ع ا م ه ك ي ع ن ك ت ح د م الناس ف ق ا ر ة ا ن ي م ن ك ان تدخلوا منها لتصلهم وترحب بهم تاثير نفسي عالي جدا أ ك ب ر ك ث ي ن ك تقطعين يدرسون ش م ا ن ي يقول لك ان يدرسوا يدرسوا ان يدرسوا ان ي د ر س و ن يدرسوا ان يدرسوا ان د ر س و ا ان يدرسوا ان ي د ر و ا ان يدرسوا ان يدرسوا ان يدرسوا ان ي د ر س و ن ي د ر س ي ا ان ي د و ا ان ي د ر س ن ي د ر ا ان ي د ر س ا ان د ر س ا ا م ي ا ان يدرسوا يدرسوا ر س و ا ا ل أ د ر س و ا ن ي د ن ي د ر س ا ان ي د ا ان ي س و ا ان ن ا ان ي ل و ا ان ت ب ذ ل و ا ذاتك ح ا د م ا على اعتاب الله ح ا د م ا بين يدي بي الله انت عبدون على يدي الله عبد الله عز وجل انك ت شبهه الناس بهمك يرضى الله تعالى عليك وهذا ومثله كثير أ م ا حينما تكون ا ل ط ب ق ة ج ا ر ي ة فتلك ن ع م ة ولك أ ي ن ع م ة <تباكي> ولكن هذا شيء يستمر بعد ا ل م و ت س ت م ر بعد ا ل معناه و ت انك وقعت من سجل لم تموت من ترك في قبرك والرصيف به يجي من الدنيا شيء ع ج ي ز أ ن يبقى ش ي ء ا مستمرا بعد و ف ا ة العبد يخدمه وهو في أ ب ر ي الولد الصالح والمال النافع و ا ل ط ب ق ة ا ل ج ا ر ي ة أ م ا الولد الصالح س ي م و ت إ ذ ا م ت ن الولد صالح ينقطع بدعوته وكان الولد صالح ينقطع بدعوته وكان الولد صالح ينقطع بدعوته وكان الولد صالح ينقطع ر ب الناس و م ا ا ا ش ء ل ل ه بالزمن والعلم و ا ل ل ع م قد ي ن ف ع في ع ل م الى الابد و قد ي ن ق ط ع أ ي ض ا عدد العلماء تندج و ي التاريخ الذي لا يشرب منه سبحان الله من ل ع ي م ت ه يعني كتله و تقطع سند الروايه عليه ا ل القتل سميتو ك ا ن من العلم ما أثارت ي الآن لا ما يدري أحد. ذلك يدري تدري أحد وقصع ر ب قبله م ان قبله ما تدري يكون ع بعض ل م هناك ل العلم مثلا م ذ اشخاص ي ل إ م م ا لا ل يدري احد و ي ن ا ل ن و و ي وشارح ل لك ان ما هناك أ اشخاص ل ب زيادة يعني سنوي نوويين أربعين أو أ لا يسمع لا يدري ب ع احد ولكن ل كل من ا يقبل يضمن هذا ر ع ي القبول ن ا س ولكن ي و ي ف كل ب من ا ا يقبل ن ا ع هذا القبول ولكن و كل من يقبل هذا ا ل ك ي ت ب و ل ب ر ك ة على ويزان القفز الذي قصبه صاحبها و ك م ه ل ل أ و ق ا ف والاحداث إ ح هل وفي ذلك ا ل أ ي ا م أعلم انني سالت ا ل أ ر ض صحماء وقعت بسماعات ل يا بركه, بركة. كل ر ب ي جعل البركه ولكن الارض صلاه جامع او ع ل ا ه خير لا يربي شيئا ب ولا يدري ما وقع من صدقي والاخلاص يعني بصدقه اي أ ن ه في عالم ج ر ا د قلبه لله ت ع ل ى فاعطاك الارض لله تعالى نوال ا ل إ خ ل ا ص ن و ا ل التوحيد و ن و ا ل الاجر ا ل أ خ ر ى و ي لا يرجو م ذلك س م ع ة ولا الياء أ م الصدقه ا ا ل ج ا ر ي ة ز ي ا د ة على المعاني التي ذكرت في الصدق في العمل ففعلا لما تبقى دائمه ا و ر ا ت ع ه م ل خير مستمر ن د ر ة إ س ل ا م ي ه مستمره في ش ع الشعر عبر التاريخ الله تستمر ة التي ضمنات وما أ ل لله الوحيد ص فيها للقفار ولهذا فعلا كانت المركبه ة بين الانفاق من اسرع المراكب الذي للناس ل يسعني في السير م ج ل ا ل ج ي س الى الله عز وجل عبر بيعون شفاعة مرأتناكم الإنفاق يا الذين آمنوا أنفقوا أياتي لا بيعون فيه. ولا خلة ولا ليقمني خلة من يومون فيه どうしても。